الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه المادة أهلاً رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الابين وعلى صاحب أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد في درس بتاب التوحيد يتواصل الحديث في الباب السابع وهو باب ما جاء في الرقي والتمائم و فاتت الترجمه اورد المصنف مجموعه من النصوص تفيد هذا المعنى فذكر حديث ابي بشير الانصاري انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الذي كان في رقبه بعير قلادا الا قطعا وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه الرقي والتمائم والتوى لشرك وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا وانتعلق شيئا أكل إليه رواه أحمد والتربي وفي حديث أحمد عن روافع قال قال لي رسول الله وفي حديث أحمد صلى الله عليه وسلم يا روف لعل حياتها ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيه ادابه او عظم فان محمدا بريء منهم وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمه انسان كان كعدل رقبه و عن ابراهيم التابعي كانوا يقعون التمارين من القران وغير القران ومن هذه النصوص صنط المصنف مجموعه من المسائل قال في مسائل والمنقبت تسعه وكما دعنا نتكلم في هذا الباب في الدرس الذي مضى والذي سبق لأنه طبعا الباب قبل هذا يتطبط بهذا الباب فتكلمنا عن مسألة التمايم في الدرس الذي مره وأنها تعمي الأحجبة أو الحجبات بالدارية وإن ذي شرك لا تخلي من كونها شرك أو بدعة فإذا كانت من غير القرآن واللسان العربي فإذا كانت زي الاكتبار الصوفيه ديت وتفتح اي احجام لابسو يعني واحد كتب لهم شيخ بتاع طريقه صوفيه اصل هما اللي بيكتبوا الشغلاله لكن ما يساندوا مع ذلك يا جماعه الاخوان المسلمين على هذا الهوس فبيكون ده شرك واضح احيانا دول ما بيمشيل يفكي مكتبرهو يكتب له ايات تعذله تربطه ده بكون بدعه بدعه عشان كده نحن فصلنا في هذا قلنا الامر ما يكون يعني شرك او بدعه ومن رخص فيه نحن نقول انه في شبهات في الموضوع في رساله كمان الشبهات التي تذكر يعني شبهات نصوص عامه ما تفيد هذا المعنى ونصوص خاصه بناء لا المعان ان النصوص العام التي تذكر بيذكرين القران ده في بركه وهذا ذكر انزلناه ظره ولك القران ده في البركه انت تنكر الكلام ده لا ما بنكر لكن قال لك البركه دي قال لك اعمل حجاب اسوان ما هو قلنا القران ما هو مبارك ما لنا فيه لاكل بركه الله قال كتاب انزلناه اليك مبارك اللي يتدبر آياتي ولي يتذكر أولو الألباب فيه بركة صح فيه شفاء صح لكن الكلام بتاع الشفاء والبركة ما بدخل في التماين أبدا سبق أن تكلمنا على أن القرآن يستشفى به في باب الرقية وفصلنا أيضا في أن الرقية أيضا قيامه هو شرك يخرج الإنسان على علم الله وما هو يجوز وفصلنا في هذا الموضوع لكن بالنسبه للتباين الان اللي هو طبعا النص العام مردود وهذا ديكون جننا مبارك غلط ان البركه تغراو يعني تستشفى به في باب الرقيه وارد بالطريقه اللي ذكرناها اما من النصوص الخاصه بيذكر لك اثر عن صحابي يجيب لك الصوفيه وبيستند على ذلك ابو مسلم لانه اصلا والصوف واحد كلمه حسب الفن المصري والصوف واحد الشبكه بتاعته فبنقوم بيقول لك عن عن عن ابن عمرو انه كان يعلق على من لم يعقل من ابنائه وقول رب اعوذ بروح ذات الشياطين ويعوذ رب ان يحضرون طبعا ده اثر موجود ده اكثر حجه شبه كفيه ولما اذكر لك الصوف الاثر ده كان محتر عليه قنبله تفتكر نفسك كانه خلاص يعني خلاص جاب لي حاجه جديده لنوره ما ادو معه والله صاحب الاثر ده اخرجه الطبراني والاثر ده اثر ضعيف الرد عليه من وجوه الوجه الاول ده اثر ضعيف لانه من روايه محمد ابن اسحاق في السند بتاعه ومحمد ابن اسحاق مدلس عند العلماء باسقه بالاضافه الى انه في انقطاع في السند عشان كده الامام الشوكاني عليه رحمه الله في نيل الاوثار اشار الى بعض هذا الاثر اللي هو ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يعلق على من لم يعقل من ابنه يلبسهم اشار الى هذه العيله التي ذكرتها لك ويقولك ذكروا شيخ الاسلام ابن تيميه ايوه ذكروا لكن اني ما تام ابن تيميه اذا غلطهم خليهم بس انت ما فاهم انت قاعدين هتيجني اقول لك انا ناس بتاعي كتاب وسنه ابن تيميه زاد وزاد اذا الكلام بقوله ما صح بالخيوط واله انت عايز مع صوفيا ولا اخوان مسلمون فابن تيميه وابن زكر هذا الاثر في صحيح في كتاب الكلم الطيب وان عبد الله بن عمر كان يعلق على من لم يعقل من ابنائي هذه الايات من سوره البوقرون وعلى الهامش في تحقيق الكلم الطيب للعلامه الالباني عليه رحمه الله بتجد انه هذا الاثر ضعيف وان العلل التي ذكرتها لك الانفا والتي افاد بها الشوكاني هي نفس العلل اللي بيستند عليها علماء الجرح والتعديل وانه العلم ده متفق عليه وبالتالي الاثر ضعيف لم يثبت لم يثبت ان عبد الله ابن عمرو كان اللي هو كان اللي هو يعني يضع هذا التبييمه على في القران على على شنو على بلاغ الابناء واحد اسناد قالوا هذا الفيل اذا ثبت جدلا يعني ما هو السلف يردوا على الصوفيه من جهه مختلفه عشان يكتمون النفس تعلم يكون عندها اي انت فاهم عشان يكتمون النفس قالوا لو ثبت بالاسناد الصحيح لما كان يعتبر حجه في موضع الاستدلال لانه الاستدلال ده يعني في علماء ورمال الوصول ان عندهم معرفه بالدليل ما الدليل ما اي كلام انت تجيبه الدليل عند اهل العلم الكتاب والسنه والاجماع ده متفق عليهم والقياس الصحيح ايضا متفق عليه بشروطه الا من شذ بعدد في في مصادر اخرى ادله اختلفوا فيها اختلف فيها الاصوليون يعني ما بيعتبر دليل يعني الصوفي ما بيفهم الكلام ده الاخر المسلم ما بيفهم الكلام ده لانه في غير الاربعه دي بعد ذلك يختلفوا في في ما هو الدليل هل فعل الصحابي حجه ومثلا في الاخير لكنهم اتفقوا على ما فهمه من قال حجه هو من قال ليس بحجة ولكنه وصلوا إلى قضية أنه إذا اختلف الصحابي مع صحابي آخر فقوله ليس بحجة وفعله ليس بحجة دي مسألة في متفق عليها إنه إذا اختلف معه صحابي أخبابي وثمر ذا دليل في موضع الاستدلاع في فقه الدليل في مصادر الشريعة أو أتيدوا لي أن عبد الله بن عمر بن عاصر كان يكتب لمن لم يعقل يقولون دمه ده ده الرسول دا لا لا قلوه عبدالله عمانه الكلام ده ما فعل صحابه فعل صحابه إذا اختلف معه صحابه ثاني لا أسلم شنو حجة بالإجماع إذا اختلف معه صحابه ثاني ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال لا تجوز التبييمة وإن كاتنا القرآن والكلام ده برضه ابن القلو ابراهيم اللي وجهره في الاثر ابراهيم النخعي من كبار التابعين انهم كانوا يكرهون التمائم وان كانت من القران ممنوعه فما في تمائم ما بنعتبرها شنو ولا تعتبر حجج من زاويه ثاني العلماء انضوا على الصوفيه قالوا اذا اتفق انه يعني الفعل ده ما في له مخالف اذا اتفقنا جدر وكذلك اتفق مجددا ان فعل الصحابه حجه قالوا فقر الاستدلال ده بيعلق على من لم يعقل يعني ذو الكبير عاقل ما بيمشي له صبيته بتاع اي بعد لم يعقل معناه شفه صغار ما بلعوا اذا انت اللي بتلك صبيطه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انهو خان يقتل ولم يعقل انت ما بتعذل بتعذل اطلع على. اطلع على لما لم يعقل لبس الشاب صغير دايز سبب جدلا واتفق جدلا على ان الاثر هذا يصلح لسلال به في هذا الموضوع فاذا عرفت ذلك اذا عرفت هذه الحجج ثاني دول بجيب قدامك بعفي لا صوفي لا اخص للمدوهم جدا تعرف انت المنهج بتاعك وشوائك وذيبون ما, ما يريب المنج بداها ما أبدأ بتمحين عشان كده في جماعة بيرجيبه من أنصار السنة ذاته لما يتكلم عن الشيء بقوة لأنه يشوف هذا ما أبدأ بداها يقولون لك يا باب ألا أن الحكمة النزل هو يجوط فينا أيوه ما عشان كده بيشتن لابدونه لأنه خائف ما أنزه عنه ما إن قام على صوفه بجهده وما أنزه معلومات ما عليش ممكن يكون لابس لك أيها المعنز ممكن يكون من أنصار السنة أو لابس لك أيها المعن ممكن يكون دكتور بس عم ضيع زمان دكتور خليل راس عادل لكن ما اعرف شو دع الشغلات دي ما شغلت ممكن اكلمك في اي موضوع ودا لا يمكن يا دكتور يا دكتور دكتور مراد دكتور سعد وافطيره دكتوره ما له مشاكل ودا ما بينفعك انت بتداوى الدكاتره اللي بنعرفهم نحن كويسين باخذتونا دائما قدامي بقول لك جزاك الله خير هذا النجاح عما بيرجع الحاسد والحاقد يقول لك يا اخبرنا طبعا ما دعوه ما بالطريقه ما بالطريقه دي, دي. وانت عندك دعوه يا كذاب انت عندك شان اختي وسعي وبتصرف بالريال انا ما اعرفك بتصرف بجنان لكن ده ما موطئ امام موطئ امام اختي انك انت يا تبلغ الحق ها ولا تا تشجعنا خلينا نقول نبلغ نحن ما تبغى تضعف فينا شكك جنازك كان مسال لانه ما عاد لنا والله زي ما عاد لنا اخد فلوسك ولا قلنا لك انت تتكلم زينا بس الحصوم خجمه قلت لي بغادي خلاني اشتغل يا اخي انت فاهم كلامي في اذا عرفت ذلك يبقى على الموضوع بتاع التمام من كل الزوايا ما بجيش اوع تبقى غبي لابس لك حجاب اي زول لابس له حجاب جاهل من القران ولا جاهل جدعتك انه شنو زول جاهل اي رعي مهما كان اكاديمي جامعي خري جامعه ولابس له ورايا دقه في مقلب شيخ طريه صوفي بيتاكد انه جاهز وبعدين داري وصلت لي معلومه اذا اخترت تعلق القران اسال نفسك الحجاب ده اثر ولا القران ده انكتب لك ولا ولا قران كتبته يدك لا تقول له وش يا اخي انت ما تختر واخ قلت لك يا شيخ معناه انت دول مجرم بس عندك عقيده في الشيخ اذا عندك عقيده في القران اشتري لك قرآن من النوع الحجم الصغير اجلده واربطه براك لا تمكي للشيخ الشيخ مجرم يبقى عليك حاجة داخلها انت ما عارف بشن ذاته يمكن ان اخذت لك عدرا تقول لك يا فرقة الطبق تقول لك انت قلبة الساقط فده شغول بتاع الجرام ولذلك يزول لك مثل انت بيه مدى جاهل ما اعرف انت وحين وهو عدو الله هو, هو اسمع اوه سعود لا لا المعجوز مفطر اجى انت فاطر اجى اجى عامل تفاطر ترى مثلك مشرك انت فاطر قبل المعجوزات فاطر قبل المتشاعات والله ربما ديوال ما اتفقوا كلام فاذا عرفت ذلك الحديث الاخر الذي ورد في الباب حديث رواه او ذا الحديث الاخير قال روفي هذا قال قال للمسلم يا روفي لعل الحياه ستطول بك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم من اعلام النبوه وفي ترجمه الوفا طالت به الحياه وقيل انه بلغ من العمر غريب 80 او 83 سنه معناه يعني, يعني عمر طويل جدا فاقلوا لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس انه انت يعني بلغ عني هذا الحديث وفق المقام انه اذل يعني يبلغ العمر بتاعك ده ما تبقى تضيعه ساكت انت عبدت لك بعباده وصل للعبادات الثانيه تلقى فيها اجر انت فاهم كلامي يعني خلي لك حاجه بعد موتك نقول كلامنا بوريه انه يعني اعمل له حاجه انت بعوا بها الناس انت بعوا بها هو بقى شنو بعد موته اكبر شيء يعني يخلفه للانسان ينتفع به بعد موتي اعلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقه جارية او ابن صالح يدعو له او علم ينتفع به فطالت حياته بالوعظ وحدث الناس كما امره النبي عليه الصلاه والسلام فقال فخبر الناس ان من تعلق وترى تئنا من النادي طبعا يا الحجابات ذاته وطلعنا من عنده دروس المغرب او عقد لحيته قالوا اللحيه حرام اشريت ثاني اللحيه طبعا عندها احكام كثيره جدا مين الحلق حلقه حرام بالاجماع ونقل ابن حزم الاندلسي اعلى مراتب الاجماع اجماع الصحابه في المحله قال لا فاء اللحيه واجب اجماع الصحابه رضي الله عنهم ما هو مندوب مسافه له يا اخي بتقول لا واجب حرام يعني تاخذه هسه عادي واحد حاله بده يفتيك في الدين وفيرنت ممكن يتكلموا فوقي في بيوتهم بيقولوا دول دول لو هم جنينو وخارج دينه برال خرب برال انا يا وسخ انت ديق من حالك يعني انت ذاكر بخالف انا وعسله انت فاهم كلامي هلا كل حال حلق واحرام وعقدها حرام انه قال ان محمدا بري بهم وعقد اللحيه هذا كان هو من فعل المشركين ولده صار وعقدها اي تمشيطها بيمشطوها كده يعني يفتلها كده يفتلها مش في جماعه بيفتل الشعر بتاعه تلقوا فتل شعره كده وده برضه ده ما بيجوز عقد الشعر ده برضه ما بيجوز الشغل بتاع بتاع تشبه بالنساء والشغل بتاع بتاع بتاع الصالون يتمفوه الشباب السعدي الاوروبيين دول ناس مايكنج جاكسون وعفن وسجمربان بتلزقوا كده ده امام وجه وعقد اللحيه اللي هو بيفتلها تلغيها يفتلها كده ويمشطها ده كان يعملوه اهل الشرق تبع للنصارى ويمثلوا نوع من انواع الكفر فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فاخبر الناس ان من تعلق وترا او عقد لحيته قال اللي هو نمشطها ها او استنجا برجيع دابه او عظم اللي هو مساله الاستنجاء برجيع الدواب تقطع الجمال يعني بالبعر حرام اتبر مني كده بقى اتكلم او بالعظام ها او استنجاء برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه اذا اردت تذالك يبقى بتكون ده اخر نص الحديث والمسائل واضحه نحن نشير اليها اشاره التسعه قال الاولى تفسير الرقي والتبعن فسرناها الثانيه تفسير التوله وتكلمنا عنها في درس ما ضلنا التوله ذي بالعصوفيه سموها حجاب محبه وده شرك بالعصوفيه الان شو قصوفيه بديك حجاب بتاع محبه اسمها التوله غير الاسم بس لكن التوله وده شرك الثالثه ان هذه الثلاث من الشرك من غير استثناء وهي ان الرقي والتمائم والتوالى شرك كتاب الرابعه ان الرقيه بالكلام الحق من العين ليس من ذلك وتكلمنا بانه في, في رقاه جائزه وانها تنقسم الى ثلاثه وفصلنا في ذلك المساله الخامسه ان الكتابه اذا كانت من القراءات فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا مبيننا الخلاف و وجه الاستدلال عند هؤلاء وأؤلاء وبين المسألة المسألة السابعة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك وفصلنا في هذا في بداية الدرس الذي سبق المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتراً وذا في قوله من تعلق وتراً فإن محمداً بريء منه المسألة السابعة فضل ثواب من قطع تبيم من إنسان وذي فصلنا فيها قلنا إنه في ناس يفهموا الكلام ده غيره وإنه يعني قبعد التميمة أنا أكلم لأحد قبل كده قال لي أني خبوا واحدا صاصلنا عمل لنا مشكلة بيجد فيها أسرتين أو الأدعام لما دارين لما خشت دهناتهم ووصائد لأنه ده قال لي أو قدر الحديث شاب أنه من قطع التميمة الإنسان كان كعدل رقبة الأسر فققلبت له بعد المغرب كده بالزراعه ومسك ولاد عملته هاعمل تكعمه هاعمل ده لا منقطع منه التبييمه عشان قال ده العيد ده وتقطعها ما تقطع انت تقطعها انت تكلمه يرفعه يعني اللي تقطعها انت ودا كمان سلس الكيلو غاز ده حربي وقطع حجابي وقضيه طويله ودا كله برضه استعجال من كثير من الشباب فانه قضاء التبييمه ما لازم تقطعها انت انت ممكن تكلمه الله يستفيد من الكلام بتاعك ويخلي الشرك ده المقصوط المساله التاسعه والاخيره بان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من اختلاف لان مراد ابو عبد الله المدعو هو من تلاميذه انه اطلب هو كان آآ يقرا التمام من القران ومن غير القران انتهى الدرس بنلتقي مع درس قادم ان شاء الله اللهم على محمد واصحب